تلا تردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين افما نحن بميتين الا متتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفمس العظيم بمثل هذا فليعمل العامل أذلك خير نزلا أم شجرة الزكوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لاكالون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم على جهلا شبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الف اباهم ضال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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم